ما عاد به قمرى مدام القمرضى قمرى ليالينا لمقدر حجابها أظلم علينا ليلها كنه غرى قطع نور النجوم غرابغى البارحة في عيني النوم أطاب محارب هوا ومبغض حدبها يبعد نام العين عرم شلاه داب أبعد من طريف الشمال عنبها وقفت ما عضيت لبهام بالناب والنفس ما طوعتها في عتبها حمدت منه للمخاليق وهاب قال سنين أعمى حسبها بعد فهقام رابدى ملق مرضى راب قمر ليالينا لم قدر حجابها أظلم علينا ليلها كلمة هدرا قطع على نور النجوم غضبها هذا وأنا قلبي على نم من والروح سيف الحزن حد ضرابها ولولا اليقين اللي تحكم بلا كان الفراق براس فاسح طابها راحت مجمعة القرائب ولا أحباب لبت ندام حبوبها اللي ندابها حياتها تسبيح مع ذكر وكتاب وقيام لللي ما يخيب تعبها وتورا طقل ويقل ما سمعتني قايل عربها ويكثر ما يا طيل لا قرب ويا كثر ما طابت نفوس بسببها يا الله يلي من ترجاك ما خان يا مرسل النفس والنفس قضى بها تجعلها في جنه الخلد محراب في علي الفردوس غايا طلبها يدر حجابا أظم علينا ليلة لكنه برا قطعنا نورا نجوم غرابا ما ليب زكيها لي على رب الأرباب شاهدها, شاهدها كتبها, شاهدها كتبها